اهداف الدرس يتوقع في نهايه الدرس ان يكون التلميذ قادرا على ان يستنتج معاني الكلمه الجديده من السياق يستنتج مضاد الكلمات من السياق يستنتج الفكره الرئيسيه للنص يحدد المفردات الضروري وجودها بالنص يستنتج القيم المتضمنه في النص يحدد انواع الاساليب في النص يستنتج دلالات التعبيرات الجميله في النص يرتب الاحداث الوارده في النص تنمية الرغبة لدى التلميذ في تعلم مادة اللغة العربية.